قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين